بخبر أو آتيكم بشهاب قرط إلا أنكم تصدون فلما جاءن ذي أهول كمن في النار ومن حولها وتباحث الله رب العالمين يا مسا إنا هو الله العزيز الحكيم وألقى عطاءه فلما رأه تهتزك أن لا جان ولا وَلَمْ يُعَصِّبْ يَا مُسَاءَ لَا تَقْبِلْ لَنُنْزِلَنَّ عَلَيْكَ سَكِينَةً مِّنْ عِندِنَا وَمَرْبَطًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا مُؤْمِنِينَ ۗ وَلَا يَتَمَنَّوْنَ مَا فَضَّلَ اللَّهُ عَلَىٰهُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَأَرْسِلْ لِيَادِكَ فِي جسع آيات إلى فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا جحر مبين وجحدوا بها واتيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظروا كيف كان عاقبة المفسدين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 لشيء إن هذا له الفضل المبين وحشرت لي ما لدونه من الجن والإنس والطير فهم يزعون حتى إذا أتوا على وادٍ كما لا يحق منكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبت مضائقا من قولها وقال ربي عزّني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى. انا مرقالقا ترضى ما ادقني برحمتك في على ذلك الخالقين وتتفقد الطيره قال ما لي لا ارى المدن كان من أو لأذبحنه أو ليهزيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني من كل شيء ولها عرش عظيم وزدتها وقومها يسجدون للسمت من دون الله وزين لهم السيطان أعمالهم ودين لهم الشيطان أعمالهم فقدهم عن السبيل فهم لا يهجدون ألا يفجدون الله الذي يفرج القبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تكون وما تعلمون الله لا العرش العظيم قال فننبوا أخذك فإن كنت من الكاذبين إذ هب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم تنظر يرجعون قالت يا أيها الملأ إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه باسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني اتذا تسهدون قالوا نحن ملوك وسن وئونو بس شديد والامر اليك فانظر ماذا امر قال ان الملوك الى دخلوا قريه نسدرونا وجعلوا اعزه أهلها كذون وكذلك يفعلون وان لي مرسلة اليهم بهدية سناذرة لا يرجعون مرسلون فلما جاءت علينا قال اسلم الدون لبمال ترى الله خير الآتون بهدياتكم تسرحون ارجعوا الينا فلا ناسيا انه بجنود لاقبل لهم بعولا فردا انهم منا قَالَ وهم قاهرون قال يا أيها الملأ ويأتيني بعرشها قبل <تصفيق> أن يأتوني مسلمين قال عفريك من الذن أن آتيك به قبل أن تقوم <تصفيق> من مطالك وإني عليه قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتز إليك صرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فصل ربي قال لا لربي ليبلو ألي أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي ولي كريم قال نكفروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من لا يهدون فلمما ذاء الصين انا كذا عرشك قالوا كأنه وهم واوتينا العلم من قبلها وكننا مسلمين وقد ظنوا ما كان تعبد فَلَمَّا مَا وَاسْتُحِفَتْ لَهُ الْجُثَّةُ وَكَشَفَتْ سَاعَاتٌ فَيْنَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُنَوَّدٌ وَمَا هُدَى قَوْمٍ صَالِحًا أَنَاعْبُدَ اللَّهَ فَإِذَا هُمُ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ مَتَى تَسْتَعْجِلُونَ إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ثنت تسعة رحص يصدونك الأرض ولا يصلحون. قالوا تقسموا بالله لنبيهن له وأهله ثم لنقول. ومكرون ومكرون مكرون ومكرون مكرون وهم لا يشرون أنظر كيف كان عاقبة ما كن أن ندم ضمهم أجمعين فتلك فنوت خاوية بما ظلم. إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يستقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئن تأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل روط من قريتكم إنهم هناك تطهترون فأنزيناه عجله إلا امرأته قذرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا ففاء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على فأَ اللهَّم قَيُرَم مَا يُشكُون أَمًَّا قَلَقَلَمماتاتِ وَال الأَظَ وَ جَلَلَكُ مِنَ السَّمَ يَا نِفَادِزَا إِلَهِنَ مَعَ الله يَخْرُجُ مِنْهُ وَمَنْ يُرْسِلُ الْيَأْسَ شُرُذَلًا دَيْنَاهُ دَيْرَ قَلَتِهِ كفروا أئذا كنا كرابا المدرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هأذى وعد إن قلتم صادقين قل عزا أن يكون رب فلكم بعض الذي تستعدلون وإن رَبَكَ لَدُنْ فَضْلٍ عَلَىٰ النَّاسِ وَلَكِنَّكَ تَرَضُونَ لَا يَشْقُونَ وَإِنَّ رَبَكَ لَا يَعْلَمُ مَا تُكِنُ مُتَضَرُّهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السماء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 وجلالا دافة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا لا يوقنون ويوم نحسر من كل أمة فوجا من من يكذب إذا جاء ويسكنوا فيه والنذار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينسخ في الصور تسبع من وخفع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل نتوه دائرين وترى الجبال تحت براجة عدة وهي تمر صن الله صن الله الذي ادقن كل شيء منه قدير بما تفعلون من جزاء من حسنه فله خير منها و وَمَن جَادَ بِالَّتِي سَفَكُمْ فَهُوَ الذي حضبها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أسلو القرآن وأن أسلو القرآن فمن يهتد فإنما يهتدي لط. ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما عم تعملون